وعلى اله وصحبه اجمعين و قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره وان يجعلك مباركا اينما كنت وان يجعلك مؤمن اذا اعطي سكر واذا ابتلي صبر واذا امنت استغفر فان هؤلاء الثلاث عنوان السعاده فاعلم ارشدك الله بطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلقا في الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره فاذا خالط العباده فسدت في الحدث اذا دخلت الطهاره فاذا عرفت ان الشرك اذا خالط العباده افسدها واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت ان اهم ما عليك معرفه ذلك لعل الله أن يحلثك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغتر أن يشرك به ويغتر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك لما اربع أربع قوائد ذكره الله تعالى لله والسلام على رسول الله على آله هذه هي القواعد الاربعه التي الفها شيخ الاسلام محمد بن عبد الله رحمه الله وهي اشاره مستقله ولكنها تطبع مع ثلاثه الرسول من اجل الحاجه اليها لتكون في متناول أيدي قلادة العلم والقواعد جمع قاعدة والقاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة أو فروع كثيرة ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله مضمونها معرفه التوحيد ومعرفه الشرك ما هو الضابط في التوحيد او القاعده في التوحيد وما, وما هي القاعده في الشرك او الضابط في الشرك لان كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الامرين تخبطون في معنى التوحيد ماهو تعريفه، ويتخبطون في معنى الشرك كل مفسره على حسب هواه والتوحيد ايضا كل مفسره على حسب هواه وميوله ولكن الواجب اننا نرجع في ما للاشياء الى الكتاب والسنة لي... ليكون ليكون هذا التقعيد تقعيداً فريماً صحيحا محوظاً من كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذين الأمرين العظيمين التوحيد والسر الشيخ حمد الله لم يذكر هذه القواعد من عنده او من كما يفعل ذلك كثير من المتخبطين وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله ومن ثلث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به الرسل وانجلى به كتبه ومعرفة الشرك الذي حذر الله تعالى منه وبينا خطره وضلالها الدنيا والاخره هذا امر مهم جدا هذا لازم عليك من معرفة احكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر امور الدين هذا هو الامر الاول والاساس لان الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من العبادات لا تصح إذا لم تبنى على اصل العقيدة الصحيحه العبادات لا تصح الا ان يكونت على اصل صحيح وهو التوحيد الخالص لله عز وجل قدم رحمه الله لهذه القواعد الاربعه بمقدمه عظيمه فيها الدعاء لطلبه العلم والتنبيه على ما سيقوله فيقول اسالوا الله العظيم رب العرش الكريم دعا بدأ هذا دعاء هذا الدعاء لطالب العلم ان يجعلها مباركا نعم اولا ان يتولاك نعم يتولاك في الدنيا والاخره وان يجعلك مباركا اينما كنت وان يجعلك ممن اذا اعطي شكر واذا اصيب صبر واذا استغفر فإن هذه الثلاث هي عنوان السعاده هذه مقدمه عظيمة فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيده يريد بذلك الحق ويريد بذلك تجنب الضلال والصدق فانه حري بهذا الدعاء ان يتولاك في الدنيا والاخره اذا تولاك الله في الدنيا والاخره فانه لا سبيل الى المشارع ان تصل اليك لا في دينك ولا في دنياك الله وللذين امنوا خيرهم من الظلمات الى النور والذين كفروا فإذا تولأت الله أفرجك من الظلمات ظلمات الشرك والكفر والشكوك والالحاد إلى نور الإيمان والعين الناس والعمل الصالح ذلك بان الله مولى الذين آمنوا الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولانا فلا مثل قوله الله ولي الذين آمنوا لجوهم من الظلمات الى النور الذين كفروا أولياؤهم الطعوة لجوهم إلى النور إلى الظلمات فإذا تولاك الله برعايته وتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الاخره فانك تسعد سعاده لا شقاء بعدها أبدا في الدنيا تتولاك بالهدايه والتوفيق والسير على المنهج السليم وفي الاخره يتولاك بان يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها لا خوف ولا مرض ولا شقى ولا كبر ولا مسارح هذه ولايه الله لعبده المؤمن والله معك مبارك اينما كنت يجعل الله مبارك اينما كنت فهذا هو رايي في المطال اجعل الله البركه في عمرك ويجعل البركه في رزقك ويجعل البركه في علمك ويجعل البركه في عملك ويجعل البركه في رجالك اينما كنت تفابق البركه اينما توجه هذا خير عظيم فضل من الله سبحانه وتعالى وان يجعلك ممن اذا اعطي شفر من انعم عليه شكر نعمة خلاف الذي اذا اعطي شفر نعمة وفطرها إن كثيرا من الناس إذا أعطوا أنهعمة كفروها أنكروها واضطرفوها في غير طاعة الله عز وجل فصارت سببا لشقاوتها أما من, من يخرر فإن الله جل وعلا يجيدكم فإذا أذن ربكم فان شكرتم لازيدنكم الله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإفكانه فإذا أردت المزيد من النعم اشكر الله عز وجل إذا أردت دوال النعم أكثر من إليه على رؤية ولا يضطر ولا يتكبر ولا يضغى بنعم الله عليه وإذا جنيه خبر هو جل وعلا يبتليهم الى فليهم بالمصائب فليهم بالمكاره يبتليهم بالاعداء والمنافقين الكفار والمنافقين يحتدون الى القدر عد الياس وعدم القنوط الرحمة الله وسباك يثبتون على دينه وليكن تحسن على دينهم او تستسلمون على دينهم على لا يقاسون من في سبيلها، بخلاف الذي إذا ابتل يجزع وتشقق وقنط من الله عز وجل فهذا يجاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصاري إلى مصاري إن الله إذا أحب قوما فلا هم فلا رضي فلا ومن فففت عليه السحر وأعظم الناس بلاء من الأنبياء ثم الأنذل في أنذل الجليا ورسل ورسلية الصديقون والسهداء ورسلية عباد الله ورحمهم منهم لكنهم صبروا أما المنافق يقول من يعبد الله على حرب حي طرف فإن صابه قيره إطماء النبي وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين الدنيا هي دائما نعيم وترك وملذات وسرور ونصر مهد دائما كذا الله يداولها بين العباد صحابها افضل الامه ما نشر عليهم من والامتحان والازدحام تلك الايام يداولها بين الناس فليوطن العبد نفسه له إذا ابتلي هذا ما هو خاص بك فهذا سبق لأولياء الله فيضطر نفسه ويخضر وينتظر الفرض من الله سبحانه وتعالى ويعاقدها للمتقين اذا ابتلي فضر وإذا أجنب استغفر أما الذي إذا لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا الشقي والعياذ بالله لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالثوب والذين اذا ظلموا انفسهم اذا فعلوا, فعلوا فائده او ظلموا انفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله إنما التوبه على الله للذين يتوبون من قريب للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتقون من قريب والجهالة هنا ليس معناها الجهل لأن الجاهل لا يواقف لكن معناها معنى الجهالة التي هي ضد الحلم الجهالة التي هي ضد الحلم والاستدام هذه الجهالة كل من عصى الله هو جاهل بمعنى أنه ناقص الحلم وناقص العقلية والإنسانية وقد يكون عالما. لا له جاهل من ناحية الأخرى. من ناحية ال... أنه ما عنده حل ولا ولا فداس في الأمور. ثم يتوبون من قريب. يعني دائما كل ما عاد لديه إستغل. ما نحد معصوم من الذنوب. ما نحد معصوم. إلا الأنبياء عليه الصراط والسلام. ولكن الحمد لله إلا الله فتح ذات التوبة فهذا العبج جاهدنا انه يبادل بالتوبة لكن إذا لم يتب ولم يستغفف يستغف فهذا بيعلامة الشقاء أو يقلق من رحمة الله ويأتيه الشيطان ويقول أنت ما لك ما لك توبة أنت تعمل هذه النموك هذه توبة يجيع الشيطان يقول له كذب يقلق من الله ويقول له ما لك التوبة. هذا تستحي على روحه تعمل هذه الأشياء وتقوم بالسافر، هذا الله يسافر للسورة. يقول له كذا لا ته ما بلغ جمد منها حتى الشركة والكفر إذا سافر العبد سافر الله عليه وغفر ذنوبه إذا عزل سافر يعني باع رزق ولا يغدش بعض الناس ياجم السورة يقول بعدين سأجيني التوبة إلى مني صبرت إلى مني رجعت إلى بلدي إلى مني جدى وفدى فأسوك لا لا يجوزها يمكن ت... تروت جبر جبر الأجل لو لن تفرض للتوب الألان فرتديد الله عبدالله فتعجيل التوبة ألغم لا يجوز لا ترك التوبه والطلوع من رحمه الله ولا تاجيل التوبه حتى ولا الى بعد ساعات لانك ما يفضل. ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة. لا تدري تدرك الساعات وما يدرك فبادر للحظتك في التوبه الى الله سبحانه وتعالى والاستغفار هذه الامور الثلاث اذا اعطي شكر واذا ابتلي خبر واذا اذنب استغفر هي عنوان السعاده من وفق لها نال السعاده ومن حرم منها او من بعضها فانه شقي نعم وانا ارسل الله بطاعته أن, ان تعبد الله وحده مخلقا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اعلم ارشدك الله هذا دعا من الشيخ رحمه الله وكذلك يمضى من المساعدة نحن عادي نفقى نفقه طبعا لباعاته جدال الأوامر طاعه الله عنه انتزال أوامر واتفها نواهي أن الحنيف هي أهلة إبراهيم الله جل وعلا أمر نبينا اتباع ملة إبراهيم ثم أحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حبيبا وما كان من المسيحين الحنيسية ملة الحنيس فهو إرهايم على الإطلاق والحميس سبق لنا أن معناه المقبل على الله المعرف عما سوا هذا هو الحنيس المقبل على الله بقلبه وأعماله ولياته ومقاصده كلها لله المعرض عما سوا الله جل وعلا هذا هو الحنيس والحنيسية هي ملة الحميس إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين الله أمرنا باتباع ملة إبراهيم وما جعل عليكم في الدين من حرم ملة أبلكم إبراهيم ما هي الحنيفيه ملة إبراهيم التي أمئنا باتباعه هذا الذي يريد الشيخ ان يبينه له أن تعبد الله مخلصا له الدين هذه لذي من نتوار أن تعبد الله مخلصا له الجين. ما قال أن تعبد الله فقط بل قال مخلصا له الجين. يعني وفجتا للشرك لأن العبادة كما يأتي العبادة إذا خلطها الشرك فخلط فلا تكون عبادة إلا إذا كانت ثالبا من الشرك الأكبر خلط تعبد الله مخلصا له الدين. ما قال تعالى وما أنهره الا ليعبد الله مخلصين له الدين خلفاء. جمع حديث وهو المخلص لله عز وجل أن تعبد الله مخلصا له الدين. وهذه هذه العباده امر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ومعنى يعبدون يفيدوني بالعبادة الحكمة من خلق الخلق انهم يعبدون الله عز وجل منهم من امتثل ومنهم من لم يمتفل لكن الحكمة من خلقهم هي فالذي يعبد غير الله هذا مخالف للشكمة في الخلق ومخالف للأمر للة الله اشتعب أن الحمدية ملة إبراهيم أن الله مخلطا له الدين وإبراهيم هو أبو الأنبياء إبراهيم أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده كلهم من ذريته كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم فإنهم من ذريته ولهذا قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب كلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه السلام ومن ذرية إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء من أبنى إبراهيم عليه السلام من ذرية تكريما له وجعله الله إماما للناس يعني قدوة قال إني جاعلك للناس إماما يعني قدوة ان إبراهيم كان أمة يعني إمام يقتداده وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والعنف إلا ليعبدون فإبراهيم دعى الناس إلى عبادة الله عز وجل فغيره من النبيين كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وشرف عبادة ما سواه هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاه والسلام. فلقد بعثنا في كل أمة رسولا ان نعبدوا الله وابتنبوا الطهود وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف من اختلاف الأمم حسب الحاجات نشرع الله شريعة ثم ننسقها بشريعة الأخرى إلى أن جاء شريعة الإسلام فنسقت ينبيع الشرائع وبطي السياء الى ان تقوم الساعة اما اصل سين الانبياء وهو فهو لا ينفق ابدا ولا ينفق دينهم واحد وهو دين الاسلام بمعنى معنى لله بالتوحيد فهو دين واحد اما الشرائع فقد تختلف ونفق لكن التوحيد والعقيده عليه واحده من ادم الى اخر الانبياء كلهم يدعون الى التوحيد والى عباده الله وعباده الله طاعته فيما امر في كل وقت بحسبه نعم فاذا عرفت الله ان الله خلقك للعباده فإذا عرفت. ان الله خلقك لعبادته تعلم ان العباده لا تسمى عباده الا معصوم فاذا عرفت إذا ان الله خلقك لعباده يعني من هذه الايه اذا عرفتم هذه الايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدونها انت من العباد كافر بهذه الايه فعرفت ان الله لا خلق عبدا او خلقك ان تاكل تشرب فقط تعيش في هذه الدنيا مطرح شرًّا من يخلص الله بهذا؟ خلقت الله لعباده خلقت الله لعبادك وإنما تخّر لك هذه الموجودات التي تتعيد بها على عبادك خلق لك هذه الموجودات الدنيا بمجي أن بها على عبادة الله لأنك لا تستطيع عن تعيش إلا بهذه الأشياء ولا تتوقف إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء تختار الله لك بمجي أن تعبدهم ومو من عجل من الكفر حياء تسرح كمرة تسرح كبجر تسرح عن شأن الدعالي عندما الآجة ينبع أم عجل الله على خلقه وباليك العظيمة وإحسنة العظيمة وإحسنة تعالى وناك لم تنزيله وإحسناني يا ما أعلم ينزيله وناك لم تنزيله كما ينقف على له, له هم يجعلون الحلال والذين يدعونه من كذا لا خلقان لهذا خلقان الله ربي ان الله ربي عالم عالم عالم عالم لا يظلمون ولا يظلمون ولا أحد يختذلون وما أريد أن أقوله ما شاء على نفعه ولا قلي عن الصعاب قليل لأنه على ذلك قليل وليس هو أيضاً بحاجة إلى عبادته. لو كفارت لا نظر ولكن أنت الذي بحاجة إلى أنت الذي بحاجة إلى أنه عبادته من أجلب السعاد لأنك إذا عبدته فانه سبحانه وتعالى يكرمك بجزاء و التوارث سبب في إحران الله لك الدنيا والاخره فمن المستقيم من العباده المستقيم من العباده هو العالم نفسه اما الله جل وعلا فانه غني عن الله فأعلم أن العباد ثلاثة ثم عبادة إلا مع ابتلكين كما الصلاة لا تكون صلاة مع الطهاره أن الله خلقتني ربادة فمتى تكون العبادة صحيحة يا الله الله سبحانه وتعالى اذا توفر فيها سرقا الشرط تكون ستكون فالي ثاني ليس بلا شيء فهذا قرمنا الشرط. يعني إن قال ليس ثم أحدث قضلت كذلك إذا عبد الزوار ثم أطرأت به قضلت إبناء. هذا من الثاني المحابعة السلام أخوص الله عزيز المتابعة لغتهم هاي حبادة لم يأتي لهما دول فاين هذا أبو صلى الله عليه وسلم من عمل عملا أبونا فهو في هم في الأجلنا هذا ما ليس منه ومخصه تكون الربالة وافقة لمن يهد ومخصوص الله عنه لا يستخدم الثلاث واللياكة ورطة ما في رواية من أحدث في أبلنا هذا ما ليس منهم هو فلا قلنا أن يكون الحبادة وفي طحن من يهل والمسول في الله عليه. الله لا يبقى الناس في ذات ولياتهم ومفاطدهم فدافنا أنها يدل عليها دليل من الشرع فهي ولا تنفع صاحبها فلا تضر ان معفيه وان جعل هو يتصرف بها الى الله عز وجل فلا بد العباده من هذين الشرطين الاخلاق والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون عباده صحيحه نافعه لصاحبها فان دخلها شيء دخلت إذا قالت مستدعة إليك لا أليم لا يلاغت الأليم بدون هذه الشرطين لا فاحدة من العبادة لأنها على غير ما شرع الله سبحانه وتعالى والله لا يقوم بإلا ما شرعه في كتابها وعلى جثان رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن كأحدين في إذا وصلت يجد اتباعه من الله صلى الله عليه وسلم أما ما عز الرسول فإنه يسدع ويطاع إذا تبع إذا فإنه يطاع أما إذا قالها الرسول فلا طاعه. أقول الله صلى الله عليه وسلم الامراء والعلامه فاذا اطاعوا الله وجدوا طاعته واتباعه اما اذا قالوا امراه لا تجد طاعته لانه ليس هناك احد يطاع استقلاله من الخلق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اطاع الله عليه وسلم عليها ذلك طريقه كذلك فاذا دخلت شركه في العباده فالحدث فالحادثه الى دخلت صلاه فاذا عرفت من الشركه اذا خالط العباده فالعباده تفسدها صاحبه العمل فصار صاحبه من الخارج في النار عرفت ان هم ما عليك معرفه ذلك لعلم الله ان يخلصك من هذه الشركه وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه ان الله لا يغفر اي شركه به ويبشر ما دون ذلك من النساء، وذلك يمعرف في قواعد لكره الله تعالى في كتابه القائد أن الشركة لها وطالح وطالح من النار. عليه بعد وهو يقراه الله في العباده يجب ان تعرف ما هو الشرك لان الذي لا يعرف الشيء يقع فيه تعرف الشيء. من الشيء. لا بد ان تعرف انواع الشرك الذي لا تجد شركا زملا لان الله حذر من الشرك وقال ان الله لا يغفر ان يشرك ما دون لا يكلم فهذا الشيء الذي هذا خطره هو انه يحرم بها الجنة إذا هو ما بالله فقد حرم الله, الله عنه ويحرم من البرجة. ان الله لا ينظر أي شيء لذلك هذا خطر عظيم يجب عليك أن تبعيها قبل اي خطر ما هو ظنّت فيه أسفاق وعقوب ولكن رسولك رسوله صلى الله عليه نعلم ما هو الشرك من الكتاب الله ما حذر من شيء وما أمر شيء فهو لم يحذر من الشرك طير فكره زينا من القران العظيم يراى الرسول صلى الله عليه وسلم قدها عيانا شاف فاذا اعدنا نعرف قارئ نرجع الى الكتاب نعرف ولا نعرف شيء ولا نرجع الى قول هؤلاء القران لا الا الى وافق الكتاب وافق الكتاب عليك على ورعك القائله الاولى يعني الخير تعرف الشرك اذا عرفت هذه القصير تعرف التوحيد و الشرك اذا عرفت هذه القواعد الاربعه هذه القواعد الاربعه التي نقدها من كتاب الله و سنه رسوله اذا عرفتها تعرف الشرك